اللهم <سؤال> صلِّ وسلِّم وبارك عليه، مسلم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا نور ويا كرم يشُهِد به الله رحمته وهو رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم النبي الكريم، وعلى علي وصحبه الشريفين منهجاً جميلاً. إلى عالم. وقلنا بما ينزل <سؤال> هؤلاء ونزل مهمه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه وجمعه اللهم ما زدنا يا توب اللهم ما يا توب اللهم ما يا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحد من لا بساطة بماء قومت تنوبا وشترت برجائه من قصيرة اللهم إنه كان بعد في السنة الماضية إحوال من ضباع أسول إلى فلا تهرمهم من ثوادها بسرع عشو اللهم ارحمنا إذا أعلمنا يا رب دعوك وذكرك وذكرك يا رب اللهم اغفر لنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وعن شهر رمضان ولا شهر رمضان من شهر رمضان وعن شهر رمضان الله شهر رمضان الله شهر رمضان وعن شهر من وعن شهر رمضان وعن ما جعل هذا غسورة جريمة لا شفيعاً والذنعين في مزاح ولا شفيعاً اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جلبة هنية مريضة ندم وبعدها أبداً وحشرة ترى وائدها الله والجميل مؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمواح إنك اليمين غريب مبيب جعوات وغاري الحاجات عبر ظنوع يا رحم يا الله يا الله على محمد وعلى قيم سبحان ربك رب العزة عما يصبون وكلام العلوم السيد والسلام لله رب العالم